وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبة في الله تعظيم المولى سبحانه وتعالى يقتضي تنزيهه عن كل النقائس فلا ينسب إليه العبث ولا ينسب إليه العجز ولا ينسب إليه الظلم ولا ينسب إليه الوالد والولد ومن أجل ذلك لا يمكن الجمع بين عقيدة المسلم وعقيدة النصراني عقيدة المسلم قائمة على توحيد الله عز وجل ووصفه بكامل الصفات وعقيدة النصراني تقوم على تشويه صورة الرب لوصفه بابشع الاوصاف حتى جعلت منه بشرا يمشي في الاسواق وياكل الخبز ويشرب الماء والكلام في مثل هذا اصبح من اوجب الواجبات لا سيما وقد وجد من ابناء المسلمين من اختلطت عليهم الامور حتى صار لا يميز بين الإسلام والنصرانية صار لا يميز بين عقيدة المسلم وعقيدة النصراني وآخرون اجتاحتهم الشياطين من أخمص القدم إلى قبة الرأس حتى صاحوا في الناس لا فرق بين الإسلام والنصرانية مع أن الله عز وجل كما تعلمون أنكر في القرآن إنكارا شديدا على من زعم أن له ولدا فقال الحق سبحانه وتعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم يقول الحق سبحانه وتعالى لقد جئتم أي في قولكم هذا لقد جئتم شيئا إدا أمرا قبيحا شنيعا عظيما تكاد السماوات يتفطرن منه تكاد السماوات على صلابتها وعلى ضخامتها وعلى عظمتها يتفطرن منه أن يتصدعن من هذا القول وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى عند سماعها هذه المقالة من النصارى لأنهن أي هذه السماوات والأرض والجبال مخلوقات ومؤسسات على توحيد الله عز وجل وأنه لا إله إلا هو لا شريك له ولا ند له ولا نظير له ولا صاحبة له ولا ولد له بل هو الاحد الصمد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا احد اصبر على, يسمعه من, الله. لا أحد أصبر على يسمعه من الله انه يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم ولذلك من شك ايها الاحبه في كفر من قال بالوهيه المسيح او ببنوه المسيح فهو كافر لانه مكذب لنص القران فقد قال الحق سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا اي لو اراد الحق سبحانه وتعالى ان يهلك المسيح وامه ومن في الارض جميعا فمن ذا الذي يمنعه من ذلك الكل تحت سيطرته الكل تحت حكمه الكل تحت ملكه فلا يخرج عن إرادته ملك مقرب أو نبي مرسل ووجه الشبهة عند النصارى أنه أي المسيح ولد من غير أب فاعتقدوا فيه هذا الاعتقاد الباطل، لأنه ولد من غير أب مع أن حواء نظيره في ذلك مثله في ذلك خلقت بلا أم كما تعلمون وآدم أولى منه خلق بلا أب ولا أم فهل لا ادعوا فيهما الألوهية كما ادعوها في المسيح هل لا قالوا فيهما في حواء وآدم ما قالوه في المسيح أنهما أبناء الله وأنهما أرباب ولقد رد الله عز وجل على زعمهم هذا بقوله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكن فالذي خلق آدم من غير اب ولا أم بل خلقه من تراب قادر سبحانه وتعالى قادر على خلق حواء من ذكر بلا أنثى وقادر على خلق عيسى من أنثى بلا ذكر وقادر على خلق بقية البشر من ذكر وأنثى ومما اشكل على النصارى أيضا قدره المسيح على احياء الموتى وهذا باذن الله عز وجل فالذي يحيي ويميت هو الله سبحانه وتعالى وانما جعل ذلك معجزه مؤيده لنبيه عيسى عليه السلام فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت ولكنهم ان تمسكوا بهذا فرضا انهم تمسكوا بهذا واستدلوا بهذه المساله على كون المسيح إلها قلنا لهم اجعلوا موسى إلها اخر فإنه قد احيا بإذن الله عز وجل سبعين من قومه بعد موتهم وأمر موسى كما تعلمون أمر موسى قومه بدرب قتيل بني إسرائيل بعضو من بقرة دبحوها فأحياه الله عز وجل فقام هذا القتيل وأشار إلى قاتله وعندهم في الانجيل أن نبي الله إيليا أحيا صبيا بإذن الله وكثير من الأنبياء جاءوا بمثل هذا فهل صاروا بذلك أربابا آلهة تعبد من دون الله هل صاروا بذلك أبناء لله عز وجل وإذا صاح المسيح كما جاء في الإنجيل وهذه شبهة أخرى يعتمدون عليها إذا صاح المسيح في البحر فسكنت أمواجه وهدأ البحر فقد ضرب موسى البحر بعصاه فانفلق اثنا عشر طريقا فاجعلوه إلها أيضا وإن جعلتموه أي المسيح إلها لأنه كان يصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله فاجعل موسى إلها آخر لأنه ألقى بعصاه فإذا هي ثعبان مبين وإن جعلتموه أي عيسى عليه السلام إلها لأنه أطعم من أرغفة يسيرة قليلة آلافا من الناس فهذا موسى عليه السلام أطعم أمته أربعين سنة من المن والسلوى وها هو محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام أطعم الجيش كله من زاد يسير جدا حتى شبعوا وجعل الماء يخرج من أصابعه حتى شربوا جميعا Fahalla daqaw fi hima, fi muhammad in sallah waalihi wa sallam, Wafi muza waalihi salam. Fahalla daqaw fi hima l-uluhija, kamad daqaw hafilmasi. Akkullu kawlihada wa s-sakfir ullah waalih. Bismillah, wa s-salat wa s-salam, wa la rasulilla, wa la qalihi, wa s-sahbihi, wa men waala. Ahaid batifilla.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 وكلمته القاها الى مريم الباتول الى مريم al الى مريم الصديقه al وقرر الاسلام ما al-Siddiqa al-Tahira السلام من الايات والمعجزات islam الله عز وجل صانه وحفظه من كيد اعدائه al لم يصلب كما زعم النصارى بل رفعه الله عز وجل إليه وصانه وحفظه من أعدائه ثم سيعيده سبحانه وتعالى في آخر الزمان إلى الأرض ينتقم به من المسيح الدجال ويقوم المسيح بعد ذلك بكسر الصليب وقتل الخنزير وتعلى به كلمه التوحيد فاذا قارنا بين هذا المعتقد الاسلامي في شان المسيح ومعتقد النصارى تبين لكل عاقل ما بينهما من التفاوت وما هو الدين الحق وان دين الاسلام هو دين الانبياء جميعا وانه من يبتغي غير Islam دينا فلن يقبل منه وهو في en من الخاسرين ثم اقول لاخواني واخواتي لا بد من زرع هذه العقيده في نفوس ابنائنا لا سيما في هذه البلاد حتى لا in عليهم اقول للجميع ربوا kinderen تربيه اسلاميه صحيحه واختم ابيات من قصيده لابن القيم رحمه الله عليه رد بها على النصارى فقال رحمه الله عباد الصليب لنا سؤاله نريد جوابه ممن وعاه اذا كان الاله مات بصنع قوم أماته فما هذا الإله ويا عجبا من قبر دم ربا وأعجب منه بطن قد حواه أقام فيه تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي Belazim dhaka ahada ilahu, Taalallahu an ifkin nasara, sayus'al kulluhum amma fterahu. Wa akhiru da'wana an ilhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ila salatikum irhamukum allah.